ولقد ذرَّنَا نجَهَنَّ مَكْثِيراً مِنَ الجِنِّ والإنسَّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ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 وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في منكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وَأَمِنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَ بَأْجَلِهِمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا فقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتكم إلا بعده، يسألونك كأنك حفيد عنها، قل إنما علمها إلّا الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.